لمسجد نسّى على تقوى من أول يوم الحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين أَفَمَنُسِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى تَقْوَى الله اللَّهِ وَرِضْوَانٍ خَيْرٌ مَنْ نُسِسَ بُنْيَانُهُ عَلَى شَفَاجُرٍ فَنَهَرٍ فَنَهَارَ بِهِ